على أدوى الأدن والروح الخدس والإلهي راحت أمين رحبوا أن أصلي معكم إلى الله أن يدعى قيمة العزراء تصرى ببركة ونعمه لكل واحد فينا ونحن إن كنا نذكر أشياء كثيرة عن السيدة العذراء فنذكر عنها أيضا أنها الأمة الصاهرة التي منها يولد السيد المسيح وكان سبب خلاص العالم ومغشرة للخطايا ولذلك إن خديثنا الذي بدأناه في الأسبوع الماضي عن مغشرة الخطايا في الصلاة الرضانية نود أن نتابعه أيضا لكي تتامل المعنى أماما أحنا بنصلي و بنقول تذكر لنا خطيانة كما نذكر نحن أيضا لمن أذنب إليه أو لمن أفضأ إليه في الحقيقة طبعا المذكرة يتيجوا من ربنا والمذكرة أصلا بدم السيد المسيح ولكن فيما نطلب المغفرة من الله هناك أشياء ينبغي أن نتذكرها في موضوع المغفرة ربنا بيجدر لكن إحنا كمسر علينا دور في هذه المغفرة إزاي يعني علينا دور في هذه المغفرة الله مستعد أن يغفر ولكن هناك ثروث للمذكرة <تصفيق> الثروث بتاعت المذكرة لازم نعرفها علشان نستخدم أن نغفر لنا. ولما نصلي نقول افتر لينا ما يكونش هناك عائق من جهتنا نحن يمنع المذكرة ربنا مستعد يبشر لكل واحد ربنا مستعد يغفر لكل واحد لكن لابد من شروط تتوفر في الواحدة المسيح على الصبيب أليا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون لكن هل غفرت الخطايا لكل حد بكلمة المسيح طبعا لا إنما غفر للذين آمنوا والذين تاهوا على الرغم من, من دم المسيح الكافي لغفران جميع الخطايا لجميع الناس وعلى الرغم من عبارته يا أبتاه اغفر لهم برضو في ناس ماتوا في خطاياهم في ناس ماتوا في خطاياهم زي حنان وقياسه، وزي النجين قاوموا الكلمة وقاوموا الأولام بالمسيح إذن إشنا الأول إغفر لنا وفي نفس الوقت نعمل ما يليق بهذه المرتبة. ايه اللي يليق بهذه المرتبة؟ لا بد أن تكون هناك توبة من جهتنا. يعني لما نقول إغفر لنا وما في توبة يبقى عبارة في الهواء ما لهش وزن وما لهش ثمن. في آية قوية جدا بيقولها السيد المسيح بيقول ايه إن لم تسودوا فجميعكم هاتجا تهلكون موجودة لؤى صلقات إن لم تسودوا فجميعكم هاتجا تهلكون اذا لابد ان الانسان يسوب لكي يظهر له فانا لما اقف فقول اغفر لنا خطيانا كما نظهر نحن أيضا لمن أخطأ قلينا كأني أقول ظنا اعطني يا رب أن أتوب لكي تغفر لي وأستحق هذه المرسلة نغير سوغة مفيس مرسلة وإحنا لما نقول اغفر لينا ربنا يقول أنا مستعد أغفر ليكم لكن لازم انسو تتوبه فظل لي ربنا بيطلب الصوبة مياه ما كانت يغفر صدوي وفيه صوبة في مفيه صوبة ميزن لسبب بسيط ان المغفرة تقودك الى الخلاص وانت لا يمكن انك تستطيع انك تنال الخلاص وترتبط بربنا وتتحد بيك اذا كانت في خطيه جواب بكما هذا الارتباع لانه بيقول ايا الشركة للنور مع الظلم أي تشارك للنور مع الظلم ازاي انت هيكون ليك شركة مع الله وتنال الخلاص ازاي هيكون ملكوت الله في داخلك وانت مش كايد مش معقول لما انت مش كايد يبقى الخطيه جواك ولما الخطيه جواك يبقى الموت جواك يبقى لم تنتقل من الموت الى الحياة لان الخطيئة موت فلما نقول اغفر لينا يعني ادينا سوبة اللي احنا بيها يمكن اننا للمغزرة بدون توبة لا مغفرة ليست خطية بلا مغفرة الا الذي بلا توبة فلما قل اغفر لينا ربنا يقول انا مستعد وانا واقف على الباب بس تعال انت واستح لي وانا اخش معاك واغفر لك وامحو خطاياك وامحو كل حاجة فالتوبة وبس جوار الثوبة فيه في ويسف الكتاب بسقول اسمعوا ثمارا سليق التوبة دي دين كلمة انا تبت ولا تبت ولا خلاص لا من ثمارهم تعرفونهم ان كنت انت تائد حقا تظهر ثمار التوبة في حياتك يقول أنا هرني نفسي تحت قدمي المسيح هرني نفسي كوي لكن برضو لازم الخطيئة تترني من ديوان لأنه لما تعرض بخطوات وبتحب الخطيئة من ديوان يبقى فين المغفرة وفين التوبة وفين يبقى بصلي وقول اغفر لنا يقول من ناحيتي أنا مستعد بس من نحيطك انت راخر مستعد ولا لا ان كنا احنا الاثنين مستعدين انا وانت وانت انت مستعد اكتوب وانا مستعد اغفر انت مستعد تترك الخطيئة وانا مستعد اترك العقوبة لكن تبقى في الخطيئة وتقول اغفر لينا اغفر لك ازاي يا حبيبي جاية منك انتا مش مني انا ولذلك لما اخطأ ادم حياء ربنا وضع كاروبين بسيف من نار امام شجرة الحياة هل مش ممكن تسلوا من شجرة الحياة وانت خطاة مش ممكن تسلوا من شجرة الحياة وانت خطاة لما تتنقل من الخطيئة تبقى تكل من شجرة الحياة وما كانش ممكن تنقيه من الخطيئة إلا الدم المسيح اللي ينفوه فظلت شجرة الحياة ممنوعة على الناس إلى أن تفت دم المسيح نتوب ونصنع صمار بالسوق طب ايه هي التوبة اللي بيها تقول اغسر لنا أبصد تعبير اللي يقول التوبة هي ترك الخطيئة هنا وأسأل ترك الخطيئة من دوة ولا من برّة في إنسان بيترك الخطيئة من برّة وقلبه من دوة بيتساء إليها وخطيلي جوه دمه جوه فكره جوه قلبه جوه مشاعره ما بيعمل هاش لكن جوه زي واحد اعتد عليه وانت مردش الاعتداء باعتداء لكن قلبه من جوه بيه يقول بلو تصول هوني اعمل واسوه يبقى لازم علشان الانسان يتوب يكون من جوه مفيش خطير واحد من الابتكين تكلم عن التوبة وقال خلما جليلة جدا ياريب احفظوها وربما اكون انتهلكوا اريدها قال كمال الخطير ليس هو طرق الخطير بترك الخطية بأول مرحلة السوبة كمال السوبة ليس هو ترك الخطية إنما هو كراهية الخطية يعني سترك الخطية وليست بتخبها وبقى مش سوبة إنما سوبة حقيقية أو كمال السوبة ترك ترك الخطية وكراهية الخطية يعني من جوه تبقى بتكره الخطيئة مش عايشتها ما بتحبهاك لو عرضت عليك بكل صورها مش ممكن بتكره الخطيئة من جوه ولذلك قيل ان الموجود من الله لا يخفر لا يستطيع ان يخفر ليه لا يستطيع لان بيكره الخطيئة زي قتل انت ما بتحبوش مهما ما عرضوه عليك مالكش نفسك مش عايشتك ما قطر كذلك الخطيئة وكل من روّة تكره صدقوني إذا الإنسان وصل إلى كراهية خطيئة يسعر يقينا في أعماقه إن هذه الخطيئة قد غفرت له. إذا وصل إلى كراهية لكن كل من يشب الخطيئة ومرة يقع ومرة يقوم وبعض ما يقوم يقع ثاني ما يقع ثاني يتود وبعدين يرجع ثاني بيشعر في اعماقه انه لست لم تغطر الغطية لانه لست مرتب فيه اسمعوا ثمارا تريح بالطول اسمعوا ثمارا تريح بالطول طيب اغفر لنا خبيبة طب طب لو بس طب لو نغفره بالقبضين لأن الكجيس يوحلنا الحبيب في رسالته الأولى علمنا الحكاية قال عل ايه ان قلنا اننا لم نخفر ليست لنا خطيئة نضل أنفسك وليس الحق فيه إن اعترفنا بخطايانك فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيئاتك كل ما بتقول أنا مغلطت فيدي لا أنا مغلط في الهكاية دي لا أنا معظور في الموضوع دا وطاعدت برر ذاتك هتغفر لك إزاي بأيك ربي عيدي لحد عندك وقولك يا حبيبي عايز اختبئ لكن الله بعد انت مسؤول ما غلطت شيء هكفر لك ايه انت غلطت حاجة لو, لو انت غلطت اغفرها لو انت مش غلطان هكفر لك ايه خليك خليك قاعد زي منت وغاية تقول اغفر زي الواحد يروح عنده الدكتور وقال له ايه ده ومشيش حاجة بتوزعني أبي وإنه تبروح فيه بقى فيه حاجة بتوزعني لكن لما مقول هنا يقول له هنا, هنا أشف وهنا أشف لها أعلاق وهنا أشف لها دواء فربنا بنجي لك وقل لك حينه جاءت وإنه مشيش حاجة بتوزعني إني بتدخل لا يحتاج الأصحاء إلى قبيل بل المرض لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى الله لما اسمع ان لما كنت قطفنا ثمارا كثيره بالقلب كمان اكتوبر في حياتك زهره اكتوبر بتغير حياتك وبيبقى الطبعه غير الطبعه الكلام غير الكلام الشخصية غير الشخصية التصرفات غير التصرفات انت ليك ثمار تليق بالثوبة الروح الخدس الذي قادك للثوبة ليصنع ثمارا شيء هي ثمار الروح تليق بهذه الثوبة لكن إنسان زي ما هو بنفس الأخطاء بنفس الصباح منين نقول إنه جائز ماذا للإنسان لكي يستحق أن تشعر فيه عبارة اغفر لنا كما نفتر يكون سائق تكون هناك له ثمار بالتوبة تكون أيضا عنده مسألة الاعتراف بالخطيئ بيقول إن كلنا إننا لم نخطئ نضل الحسة وليس الحق فيه ان اعترفتنا بخطيانه فهو امين وعاد يغفر لينا خطيانك لابد تعترف انك مريض لكي يشيك الطبيب العظيم لكن ان كنت انه لا يوجد مرض فيك فتظن كما انت الناس يتوبوا لما يعترفوا على الأقل بينكم وبين أنفسهم في داخل قلوبهم انهم مخلوق. لما تعترف بينك وبين نفسك أن الغلطان هتروح للأب كاهن تعترف له. لكن إذا خمت داخلك مساعد أن الغلطان هتعترف بايه مش هتعترف بحال. لما بنحاول نطوب إنسان للتوبة بنقضعه إن هو غلطان بنقضعه إن هو غلطان الشخص اللي مش مقتنخ إنه غلطان كيف يقول اذكر لنا ربنا هيقول له اذكر لك ايه ما انت ما عملت الشحاب إذن لابد أن تجلس بينك وبين نفسك وتدرك إنك أخطأ تحكم على نفسك القدس مقام كبير بيقول احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكم عليك تحكم على نفسك انك غلطان والا عمرك مهتوب وعمرك ما هتغفر لك غلطك ان اللي انه غلطان هيعترف جري طب وعلى كم تسعر ان الغلطان تحتاج لإيه؟ تحتاج لتواضع قلب بتواضع القلب ده اعترف ان الغلطان امان نفسك واذا وصلت للاعتراف امان نفسك ان الغلطان هتعترف امام الكاهن واذا اعترفت امام الكاهن هيقرالك التحليل وربنا يأكس خطاياك ويمسوها بالدم الكريم فتغفر ليك الخطيء. إذا مسألة إفسر لنا مش مجرد كلام، لازم كلام ومعها تصرف داخل القلب وتصرف خارجي ثمان سليح بالدولة. وهكذا ذا نجد إن عبارة إفسر لنا تحمل ايضا اعطنا يا رب الاكتباع الذي ندرك به اننا اخطأنا واعطنا الاكتباع الذي نعترف فيه بخطايانك واعطنا الاكتباع الذي به نطلب اليك ان تغشر لنا لأننا خطأ اقول هذا وانا اتعذب من كتاب لأحد البلانيس عريته بيقول ازاي تقول اغفر لنا يعني هو هيعذل على ربنا يسوع المسيح اللي الوضع على صلاحة ربنا يسوع قال نسقصون تقول اغفر لنا مفروض تقول نشكرك يا رب لأنك غفرت لينا الصلاحة نشكرك يا رب لأنك ايه غفرت لينا الصلاحة ما في حبيبي غفر لك ثلاثة ورجعت انت أخطيس ربنا غسلك خد ينبت أكثر من السن وبعدين وستهت نفسك كامل وكل يوم بيمر عليك بتفتئ خطايا جديدة تحتاج ان تقول اغفر لنا بل خديس اغفاستيوس كان يعني مطيف ومتواضع عن كده. قد اغسطينس قال اذا كان السيد المسيح قد علم تلاميذه الاسم عشر رسله الابهار الخديثين ان يصموا كل يوم يقولون اغفر لنا ده مين دوق الرسول والتلام كل يوم يدعي اغفر لنا. فكم بالأولى إذا كان الرعاة يقولون هذه العبارة فكم بالأولى نحن الحملان الصغار إذا كانوا أباء الشنيسة الطبار ورسل الإجسيس يصلي كل يوم وقوله وقوله كل أما نحن النسخين والخطاة الضعفاء نقول إيه كل يوم يقول اغفر لنا ما أترف بيننا وبين أنفسنا إن نحن خطاة الذي يقول انه بار يكون في عمق الخطي والذي يقول انه خاطئ يكون قد دخل في اعتاد البرج ولذانا يقول الخبيث الامر انتونيوس ان فينا خطيانه يذكرها لنا الله وان ذكرنا خطيانه ينساهنا من الله عايز ربنا لي انت خطيات انت باستمرار قليلا خاطي فهو يمسى خطيات لكن لو انت انشيت خطيات افكرت بيها كل شيء ضوود لما كان ناسي مخاطي ربنا بعطه ناسي عنه يفكره المخلطات فقال اخطأت الى الرب لما قال اخطأت الرب قال له الرب بقل عنك خطيئتك لا تمسك وبعد ما قال للرب نقل عملك خطيئة وغسر ليها الخطيئة دويد قال خطيئتي اماني في كل حين خطيتي اماني في كل حين لذلك يطلب المدفرة في كل حين ربنا اله الخطاع لكن الناس ال هالذين يظنون انهم ليسوا كتاة الابرار والخدسين ربنا يقول لهم انتلكوا عندي ايه مرسومة مش مستدين لي، انتم ايه مش مستدين لي، انا ادور على غلادة اللي مستدين ليه انا سيد الفتاة وشتاين اللي مش مستدين له ايه اللي قاعدين مبكتين وبدور على واحد الغلبان في السايف والسفار وفي البناريج ونش لاقي حد يردع خيش طب والأبرار الابدسين دولي اللي عاديم في الحزيرة ما يقولوش اغسر لنا يقولوه يقولوها ازاي يعني كده تبرع من الله كده وهو مش قادر لانه محتاج لمشرح لا مش قادر ازاي بقى كل ما الانسان يغرق في حياه الغر ويرى امامه الشمالات العظيمة يشعر انه هو لا شيء هيقول اكتب لي اكتب لي ليه لان ما وصلتش لسه لسه بدري بين الوصول مسافات طويلة دا اللي يقول له صنف من قبل هقول لكم ايه خدوا واحد زي الحجيث بولي الرسول انسان بتاع رؤى واستعلانات لدرجة ربنا خاصة عليه من خسرة الاستعلانات فاعطاه جسد وراجل فاروز عظيم صعب أكثر من جميع الروس ورجل قرد ومسّر حتى وهو في ورجل وراجل صلاة وتأمل وصعد إلى السماء الثالثة ورأى أشياء لا ينفق به وبعدين يقول ايه يقول الآخر يقول أني قد منت أو صرت كاملا ولكني أسعى لعني أدرس الذي لأجله أدرقني أيضا من نتيح رسول لسه بيسعى لعني يدرس أيها الأخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدرق أيها الأخوة ده اللي بيقولي الكلام ده بولي السباطين أيها الأخوة أنا لست أحتب نفسي أني قد أدرك ولكني أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام هو أتشكر ينسى ما هو وراء يعني ينسى خطايا لا هو عمر ما ينسى خطايا ده أنسى ما هو وراء يعني أنسى السماء الثالثة وأنت إن شعرت أكثر من جميع الرسل وأنسى المعجزات للآيات للإستعلانات وأنسى كل ده أرميه وراء وأنسى إلى قدام وفيه إيه أكثر من كده عشان تنسى إلى قدام راح أدوث اللي السامة ستلت فيه قدام وقل لسى بردني دا لسى لسى أنا لم أدرش لست أحسب إني أدردت أي أنت شيئا دا لسى الكمال اللي بيقول كونوا كاملين كما سمعين أباكم اللي السامة وكاملين او عطل فكروا ان المسلوب منك انك تبقوا اجيسين ده اجيسين ببرجة بسيطة وصغيرة بالنسبة لوحة بجيبينيش ده اجيسين ينمو فيها لغاية لما يصل للكمال للكمال بيوصل انته كل ما يصل لكمال يبقى الشمال ثاني بعد منه يوصل لبعض منه يبقى بعد منه شبهتها لبعض الناس بانسان بيوصر بالقصر بيشغل اذن يبص يقول للاسف هناك في اخر الشارع ده هناك تنطبق السماء والأرض يروح في اخر الشارع ويقول لا ده هناك غير يروح ورا الجبل يقول لا ده الافق هناك ورا النهر ورا البحر ورا المحيط ما ما تنتهي كل ايوه تنطبق السماء والأرض يقول لك منين نمشي الاقي السما لسه قدامي تنطبق قدامي كمان ما لا ينتهي لا حدود له لذلك الحديثون كانوا كل يوم يقفوا أستاذ ربنا يقولوا يا رب احنا خطاه ومسكين خطاه ليش كده مجرد كلام بتقولون اننا حفظوك في الكليفة تقولوا خطاه أبدا احنا كل من قارن أن بالكمال المطلوب منا نجد ان المساس بيننا وبين الكمال طويلة فنشعر أمنا خطاه وتنسحق قلوبنا من الداخل. اللي في يقرأ صلوات الاجتسين يشوف الوجه الاجتسين كانوا متصابعين في صلواتهم وعبارة في اغفر لنا بيقولوها بدموع بدموع الحديث يطلب نصيحة تكون النصيحة ادخل الى خلاية تقودك على خطاياك تقودك على خطاياك عملين ان تجيز دا تقودك على خطاياك اللي عمله ده والذي يدرك الكمال يعرف اوه اللي عمله زي واحد يقول اذا كنت انقذ بالله الوسافة اللي تهدومه ديني اشتاد بالله كلما يوجه اليها شعاع كبير من نور او كلما تقترب من النور نجيز اقتراب من النور تشعر بالضبط قد ايه في وساق عنده تفرض في نور هل هو حد ايه نشتاع لكن كل ما يقترب من النور يشعر قد ايه هو نشتاج الى مضافة اغفر لما كلما يوجه اليها شعاع كبير من, من النور، او كلما تقترب من النور مجيس اقتراب من النور تشعر بالضبط قد ايه في وساق عنده يسمى ابو نور هنا واحد دقيق يشتاعد لكن كل ما يقترب من النور يصعر ابو ايه هو محتاج الى مضافة اكثر اغفر لنا يا رب ما علينا طب لنا دي عايزة سوبة وعايز الاعتراف وعايزة ثمار كليخ بالسوبة وعايزة ايضا تغفر لغير إِنْ لَمْ تَغْشِرُوا لِلنَّاسِ زَلَّاتِهِمْ لَا يَغْفِرْ لَكُمْ أَبُوْكُمْ السَّمَاوِيْ زَلَّاتِهِمْ دا شرط إِنْ لَمْ تَغْشِرُواْ لَا يُغْفَرْ لَكُمْ اغْشِرُواْ يُغْفَرْ لَكُمْ ولذلك كل ما تيجي تتقدم لله في الصلاه وتقول يا رب ادخلني يقول لك انا مستعد بس روح هات قبل زي ما قال لك انا مستعد بس روح طول يقول لك انا مستعد بس تروح تاخد لغير, تروح لغير. وبعد طب عباره بالشروط طب وايه الشروط الثانيه شخصي زي ما سأعرف برضو لين كل الناس سأعرف هذا الفهم وتأخذ تحليل طب وايه يعني؟ وما خشنا أيضا في كل سر من أسرار كلمة المعمودية فيها مخفرة والاعتراف فيها مخفرة. والتناول فيه ما التناول فيه في الأداث والقول يعطى عنا خلاصا وغفراناً من خطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه عيد سخص الخطايا تناول من الجسد الشريف وخدنا التناول لأنك انت تأخذ الدم الذي يصفر من كل خطيئ وبقى لنا يعني اجعلنا مستحقين للتناول اغفر لنا يعني اعطينا خدرة على الاعتراف اغفر لنا يعني ادينا التوبة مش مجرد كلام، مش مجرد كلام، اغفر لنا يعني اعطينا نحن احنا نفتلح مع الاخرين لكي يتغفرلون وبحتيت اغفر لنا دي لما تقولها تقولها ويقول وراها حاجات تشير تقول يا رب ربنا بقولك يا بكرني لكن هل انا معطر ما بخرجت على الوصول اليك انت بتكر على الباب ويقول انا حامل اليك غفرانا غير محرمي هل أنا مش راضي أفتح الباب عشان أنام هذا الإفرام فمنت على الصبيب كنت بتقول اغفر لهم وفي ناس لم يكونوا مستحقين لهذه المغفرة ومنعوا عن نفسهم أن تشهم المغفرة أنا يا رب أقولك اغفر لنا وأنشي معاك في الطريق علشان امان هذا الغفران واكون مستخفلين طب و ايه كان بنقول خذنا اعطينا وبعدين بنقول اغفر لينا طب اذا كان خذنا اللي بنطلبه هو السماوة المنجسدك ودمك وانا بقول يا رب اعطينا هذا الخب اللي هو لحياتي الأبدية سر الإسخار السيئة أول ما قولي العبارة لي قولي يا رب تستمى شوية أرجوك أنا, أنا صحيح عايز أتناول من جسدة كدامة لكن أنا ناشي من نصاف جئ وغير مستحكم للتناول عشان كده أول ما قولي أعطيني هذا الخبر لك الحق يا رب أجفرني في الأول عشان أقدر أخذ هذا الخبر ام ان ما كنت الرأس بالسلاة والرأس بالصعام الروحي العادي من سماء صلع وتأمل وغيره اقول يا رب اعطيني هذا الصعام لاني لما اخذ هذا الصعام الروحي اسعر ان انا انسان خاطئ فأقول لك اغفر لي خطاياي لما ما تجي لي الصعام الروحي اظل في ظلتي أظل في كبريائي مش حاسس للأخذ لكن لما تجيني هذا الطعام أبتدي أستنير ولما أستنير أشعر إن أنا خاطئ ولما أشعر إن أنا خاطئ أقول يا رب اغفر لي يبقى الاثنين مشهين مع بعض سواء كان الطعام الروحي هو جدا للرب أو كان الطعام الروحي هو أي غزاء روحي لحياة الأبداية الاثنين مشهين مع بعض وايضا لان الروحيات اللي ربنا يديهالك ما تنفعش القدس اقدر ربنا قاعد يديك روحيات كثيرة وانت في نفس الوقت ماشي مع الخطيه وقاعد ماشي مع الاثنين مع بعض قاعد في الجنة مع ربنا وقاعد مع الحياه جوه الجنه معاه الوصية ونعطي النصيحة الربية اللي بتدهلك الحي وناشي من اثنين مع بعض كما ما تنفعش فتقول لي يا رب اتيني السهل من النحية الايجابية ومن النحية السلبية تذكر لنا خطيات كما نذكر بكل دسان فانت ماجه نذكر عسل لأن الشكل ذاكي القلب يعطي ظلمة للعقل وظلمة للقلب وظلمة للروح وربنا لا يمكن أن يأثر مع وجود شكل من ذلك طيب ولكي تأثر لنا نشتاج لإيجادة نشتاج لصلاة سواء صلاة حمسة أو صلاة شديثين عنك ولهذا في التميثة بنطلب صلوات الخديثين ونقول يا رب بشفاعة العجرة اذكر لنا الخطيانة يا رب بشفاعة الماليشة اذكر لنا الخطيانة يا رب بطلب الخديث الكلاني وطلبك كذا وكذا اذكر لنا خطيانة وتلاقوا المجمع كله اخره الابارة للهيكيديات كلها انتكال النوبنا له يعني تذكر لنا خطيانة إن لما بنقول إفر لنا، بنقول يا رب إفر لنا، وصلواتنا ضعيفة ومسكينة ومش أدري قط بشفاعة سلام إفر لنا من اجل العذر إفر لنا من اجل الملك إفر لنا من أجل السجدين إفر حتى من اجل صلوات الآباء بتوافنيت العشرين إفر لنا. إحنا ناس بنطلب صلوات الآخرين لكي الرب يفر لنا. وعبارة إغفر لينا أكثر عبارة بنكررها في صلواتنا وبالدساتنا والحلق في كل الصلوات بنطلب إن ربنا إغفر لا يوجد صلاة من صلوات الشميسة أكثر من صلوات إغفر لينا حتى بعد ما الإنسان يموت بنصله بنقول يا رب إغفر لينا يعني بنصلي المغفرة للأحياء وبنصلي المغفرة للذين انتقلوا وبنتابع عبارة اغفر ليها بالتمرار في الحياة وفي الممار ليه؟ لأن يوم الضينونة هو يوم الحصن فالذين ماتوا الآن لسه يوم الضينونة مداش بللسة في مكان انتظار لسه لم يقفوا أمام كرسي المسيح العادل طيب أقول يا رب أغفر هم لسه موقفوش في المحاكمة أمامك لسه موجوش يوم الضيون أغفر ليهم ولينا أغفر ليهم ولينا كمان لو بتقول بتقول أغفر لينا بتخلي نفسك في الموضوع لأن في إنسان طول عمره يقول أغفر لفلام وأغفر لفلام وما بيقوش على نفسه أغفر ليه لانه مش شاعر انه ظنر عارفين مين اللي وقع في الحكاية دي من الاباء الثديسين الكبار وردانه ارث وارثة جنب كده على شام الفوائل هو الديفة كبير دل دربة ردانه انا عليه راجل كامل وبيفعل الخير ويبعد عن الديفة اللي هو ايوب الصديق، كم بيعمل ايه ايوب الصديق؟ هقول لكم مأساة اللي موجودة في الاسحاح الاول من ستر ايوب في ناس بيمروا عليهم واخدوش بالهم منه بيقول ايه وكان الاولاد بيعملوا حفلات الى اخر وكان لما دارت ايام الولينة ان ايوب ارسل فقدسهم وبذكر في الغد واصعب محرقات على عددهم كلهم لان ايوب قال ربما اخطأ بنية وجدكوا على الله في قلوبهم هكذا كان ايود يفعل كل الايام طب وفيها ايه غلبين فيها انو كان بيقدم زبائه على عدد اولاده وما بيقدمش عن نفسه بيقدم محرقات على اولاده ويقال ربما اخطأ بنية طب وانت انا ما تحط لكش محرقة من دونه مش ربما انت غنفت برضو بيش اخد بالك لا هم اللي بيغلصوا ولادي إن للحق لكن أنا رجل كامل ومستقيم وأفعل صفرة هدى اللي مضيعة أيوب حبيبي ليه ما تقدمش محرقة عن, عن نفسك جي ما بتقدم عن أولادك هو نفس ولادك اللي بيغلصه وانت ما استغلطش فجايش انت بتغلص زيهم ربنا ازال تجارب وقعد يطبط فيه لغاية اخر اصحاح من سفر ايوب من تفرحة ٢٤٢ اجاب ايوب الرب وقال قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعطر عليك امر ولكني قد نفقت بما لم افهم ده عجائش لم اعرفها وبعدين ايوب يقول لذلك ارفض واندم في السراب الرمادة وكنت في اصطراب الرماد وحريبي هو اللي كنا عايزينه من الأول يا رفا كنت وكنت من الأول وكنت تمدم وطرفب في اصطراب الرماد ويتقدم محرقة عن نفسك ويتقدم عن الأولاد لهذا فإن الأب الكاهن لما بيجي يقدم زريحة بيقدمها عن إيه أول ما يقول يقول عن خطايات وجهالات شعبك يتكون هذه الزبيحة مقبولة عن خطاياي وجهالات الشعب ياريت يقول خطاياي وخطايا الشعب ده الشعب بالنسبة له جهالات لكن انا ككاهم تبقى الجهالات لان من قبل كاهم تطلب السريعة وتبقى الجهالات يبقى عن خطاياي وجهالات شعب وبعدين يقول ايه الاب الكاهم يقف قبل ما يصلي القدلات ويقول صلاة اسمها صلاة الاستعداد يقول فيها أنت تعلم يا رب اني غير مستحف ولا مستعد ولا مستوجد وليس لي وجه ان اقفف واسكح فاي امام مدلك الاهضر بل كتسرف رأفاتك اغفر لي امر خاطئ ده قبل ما يصلي القدات. قلنا ربما انا فكرة كنا بصلي على الشعب دولي. ده انا بصلي عن نفسي زي ما بصلي عنهم. ويجي الكاهن قبل ما يصلي القداتي ويغسل ايديه. ويقول ايه? هو بيغسل ايديه يقول له انضح علي بزوفات فادخل واغسلني فابيرض اكثر من السلك. يقول عن نفسي هو ده يا رب ان انا بقدم جميع عن خطايا الشعب انا بقدمها عن نفسي قبل ان اقدمها عنهم وهكذا كل واحد فينا حتى الخادم في مدرسة الاحد يقول يا رب الدرس ده ده انا بديه لنفسي قبل ما بديه للتلاميذ النصيحة دي بقولها الروحي قبل بقولها ليهم انا بصلي من اجل خطاياي وخطاياهم من اجل ذنوبي وذنوبهم انا خاطئ اكتر منه يسأقول للناس ياولاد يا انا زمان كنت خاطئ زيكم دلوقتي اشكر ربنا لا يا حبيبي انت كنت خاطئ زمان وخاطئ دلوقتي كنت خاطئ زمان وتشكر ربنا انه توبك وتشكر ربنا انه عرفت طريقه ولكن في نفس الوقت ما زلت تخطئ الخطيئة مش بتاعت ايان زمان نحظو نخطئ كل يوم وليس انسان بلا خطيئة ولو كانت حياته يوم واحد على الارض كل يوم بقول له يا رب اغفر لنا كل يوم بقول له اغفر لنا اغفر لي واغفر لجميع الناس كان الخديس لحن القصير حينما يرث شخصا يخطئ كان يش يقول كرقي له يقول هذا الآخر أخطأ اليوم وربما يسيء وأنا قد أخطئ ولا أسيء كلنا بنخطئ والخديس موسى الأسود في إحدى المرات دعية لكي يحضر مجمع للحكم على شخص خاطئ فمعروف القصة اللي كان سليس مليان رمي فراح المجمع وعالدهم هذه خطيائي وراء ظهري تجري وأنا لا أراها وقد جئت للحكم على أهل والقديس الأنبدي ساري مره أعت مجمع بيحكم على شخص خاطئ فراح خرج من مجمع تخرج ليه؟ قال لهم أنا أيضا شخص خاطئ وكنت بتخرجوا للخطاة فأنا خاطئ زيني أخرج أنا معاك من الإبديسين؟ من الإبديس ده شاعر إنه إنسان خاطئ شاعر إنه إنسان إيش؟ خاطئ وخاطئ دلوقت بالخطيئة زمان. كل ما الواحد يتأمل في الكمال يسهد إنه خاطئ كعبان ده في عبارة عجيبة جدا لما الواحد يقرأها يقول صدنا رب فين لأ. بيقول ايه عن ربنا بيقول السماوات ليست طاهرة قدامه وإلى ملائكته ينشي الحماقة يا رب صعب الحكيم السموات ليست طاهرة قدامه وإلى ملائكته ينشي الحماقة يا دكتور احيائكم كانت حصلت زمان فكرها الان عارف ايه التأثير بتاعها اكيد في مرة من المرات كان ابونا وخير ابراهيم الله يرحمه بعت لي شاب في الدير وانا كنت لسه الراهب اتعلم الصورياني عشان ياثر عليك هو ثمقولو خير ابراهيم ابروترو جدار ساعتها لكني كان ساعات في ناس يشتغلوا الواحد فاضي وعنده وقت وانا كنت في دير فاضي وعنده افتكر مره واحد جه عشان تعرف عليا ثلاث ايام قعد يحكي لي من اول ما اتولد لغايه اليوم اللي هو فيه وخلص قلت له طب لو كنت لاقي حاجه اقولها لي بكره فجاني بكره وقال لي قلت طب لا دام اتفرجت خليها انت اللي مش ثلاث قيام يعني يكونوا سبعين ساعة طبعا كنا بالناج او قتقوا يعني ثلاث اعداف يعني كل يوم قاعدة في الاخ ده جهي اعترف كان يائس من الحياة بشكل عجيب عجيب جدا وكان بيتألي مع امرة بدوني السري دي متعبان قوي لغربة انا بقى يمزق فيه بتاعه فاكرة كنت قاعد معاه على الرمء خارج الليل وهو قاعد يقول معقول ربنا يغفر لي وانقص له عن ابنك ودخلت جوه ابشك الالاية وارجع عم تاني انا مش نحكم الكلام اللي هو بيقول بتاعبان انا تاني وعص اكلمه عن حمال ربنا وعص ربنا وربنا تخيل وربنا الشتفوق وربنا اللي بيغفر الى اخر هذا الكلام واصمنه لغاية لما استريح ونش قلت له تنفي الحياة الانسحاق وحياة التوبة قلت له الدنيا خفيفة هو مش من عندي يستلقفوك ناس تانين يخلموها عن الفرح بالرب والجلوس في السماويات والحاجات الكبيرة دي وبصينا لنا لإلى الأخى بقى من قادة الخدمة والحكاية نخبطت معها شفت عليا بعروف قلت له ايه حكايتك قال لي بقيت وبقيت في السماويات والفرح الاله قلت له وحاوليه ده انت لو ما قضيتش فتره في الامتحاك والبقى على خطايا ترجع لخطايا مره ثانيه التغيير الزماني يس مستاهلاه الفرح الإلهي وسب ليه على خطاياك يا حبيبي سب ليه ما دام ربنا غفرها لك سب ليه ده اللي بكسوه يحسدوه انت تسقي والمسيك مديك الاسامي والنصره مديك الغفران والمسيك مديك ومديك, ومديك, ومديك. الله اضطل بكم حاجة افتمنت صدقوني بعد هذا رجع الى خطيات مرة اخرى وفيما سألت عنه وفيما بعد هو ما يجيني طبعا لان انا انسان هقول لي الانسحاف وهقول لي البقى على خطيات حاجة تحجل هو يدور على حاجة يصطب عليه فلأى الناس اللي يكلموا عن الفرح والسماويات والحاجات زي وفيما بعد اتسألت عليه افتشين شنان راح للعالم مرة الاخرى راح للعالم مرة الاخرى واذكر انني عاسدت احد القادر اللي عملوا مؤسده اتلوا ليه تكلموها السماويات بالرأس تكلمو عن انتحاف البقى لخطيات لغاية لما يعرف قد ايه هو تاب قد ايه هو أكثر قد ايه الخطيئة مر زي ما مدوود بكى بكاء مر بعد مغسرت فيه الخطيه وكان يبلل فراسل دموع هل اللي بني يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم وده أنا مدور عليه الأسر ده لعني أجله وأجيبه ثاني وأجل مكتبي من بداية الطريق تفكي على طبيات تنسحك أمام الله فقل له اغسر لي في حرقة قلب واحد ينقل يتقل له اصاب ماذا لي يقول اغسر لي ليه وليه خلي خطيئته امامه كل حين وإيه العكلانة ما رأيكم في بولس الرسول الخديس العظيم اللي بقى اعظم من جميع الرسل وتعب اكثر من جميعهم قال انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لان اضطهبت كنيه الصلاة اضطهبت ايه يا بول ده احنا بمسيخ البيك ده كان زمان ايام شاول الطرطوطي وايامه راح تنتهد يقول لا انا الذي لست مستحقا ان اضعى رسولا لان اضطهبت كنيه الصلاة اللي مش اتغفر. مش مش امنت بالمسيح ليس المسيح مخاها بدمه محاها من جهة العقوبة لكن انا مش قادر امتاها توباك ايها القبيل بولس لم تنفى خطيات فمتاها لك الله ظللت تذكرها وانت في عمق الرسولية فربنا قال لك لا انا اعطيك لي للبرش وبعدين بولس الرسول يقول أنا الذي كنت من قبل مفتريا مفتريا واحد يقول على نفسه ممفتري بكل مزيد لا أنا أقولها أقولها ونفاهي نفسي أنا الذي كنت من قبل مفتريا أنا التهبط في نفس الله حساس قلب حساس مش قادر ينسى زي قلب بيوت مش قادر ينسى كل يوم يقول اغفر ليهم يقول له ما غفرها ومحاها بالدم يقول ما نتبخ الدم كل ما اتفكر ان الدم ده اتفت من اجلي كل ما اتفكر ان المسيح تعلم من اجلي كل ما اتفكر ان المسيح دخل فيه الشوك والجلد والحدد من اجلي اقول هي خطيات وابجع للخطايا بره في الاصر العبد اللي يعيش بنفسية العبد بيفرح ابن العقوبة الثالث من عليه، لكن اللي يعيد بالصيّة الاب بيصعب إنه جرح قلب أبيه ولو مناشفة. عارفين زي ايه هقول لكم مثال بسيط. افترضوا ان إب كان هاجد وتعبان وفاسد عقله. وابوه قال له راضي انت غلطان قال له لا انا مش غلطان قال له بقول لك انت غلطان ونازم تعترف زائل على ابوه ورحمة للأبوه ألا وبعدين فقل نفسه وزائل وقت وقال له انا اشف ما كنتش عائل قال له ابن عارف ما كنتش عائل وربنا يسكر لك وانا تبته لكن الابن ده مش ممكن يسكر كل ما يشكر انه رفع عيده على ابوه يحط وجهه في الارض ويبكي ويقول مش قادر ليه مش قادر ازاي وصلت الدنيا لدرجه ان انا اعمل كده اروح لشخص عليه يقول لي حبيبي انا فكرت لك انا شاهد انك انت ما كنتش عاقل ما كنتش وعق. خلاص انسى الحكايه دي يقول مش قادر انساها انا مش قادر انساها نفس ما ذكرت مش قادر انساها بل كل ما ابوه يظهر له حبا وحنونا يسعد من دوه يقول ازاي انا عملتها لشكاية دي ازاي انا عملتها ازاي صدرت مني قبل قلب البدوه الحساس مش قلب العبد اللي راحت العقوبة قول ما نسيح ما تخدمه احنا نسرح بقى ونغني ونهيط تغلوا ونهيط وانسيح ما كنته ضربت رفته بالألم غن لي خيط الزايت عبد ولا سيد اكس بدل ما سيد اد سكت ده قلب ابي مش مساله عقوب لا مساله جهنم ولا جحيم ولا دود لا يموت ولا نار لا تنطفى كل الحاجات دي كلها انا بتكلم عن العرضيه ازاي انا جرحت قلب ابي ازاي انا جبت اللجثات دي كلها وحطيتها فوق راس ازاي انا تسببت في هذا الالم كله اللي تألمه الرب ازاي اهدي الواحد جدت على خطيان نفسي يقول ظل ما نفرح من هذا صحيح نفرح بالرب ولكن فيما نفرح هذا الالم كله موجود. ونزالت من الاسياء الجميلة جدا ان خروف الفدس خروف الفص كانوا بيكلوه على اعشاب مرة خلنا بفصه فيه النجاح وربنا رأى الدم والملك عبر عن خلو لكن بنكلوه على اعشاب مرة لان احنا السبب بخطايانة اللي جعلنا الخروف يزبح من اجلنا خلنا نصلي كل حين ونقول اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا فانتنا لا نغفر اعطينا ان نغفر لكي تغفر لنا وَلِإِلَهٍ لَنَالَ مَرْدِ الدَّاعِ